وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْمُلْكُ وَلِلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمٍ دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفكرين الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد اي شيء يذهبكم وياتي بخلق ما ذلك على الله بعزيز